رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كذب يكون لها انفراج ألم ترى أن طول الليل لما تناها حان للصبح البلاج من دا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدياء إيمنا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من دا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الوردا فينا والرياحينا وينشر الهدياء ايمنا وموائضة فبالجهالة قد خابت مساعينا خابت مناقبنا وسود حاضرنا واوشك الياس أن يغشى امانينا فنحن من فرقه بلوات تمزقنا وتملا الجفز قومان وغسلينا مناقبنا وسود حاضرنا وأوشك اليأس أن فنحن من فرقة بلوى تمزقناها وتملأ الجفز قومان وغسلينا لنستخيقك اهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا لنستخيقك ك في حالتنا احلامنا قوتنا تبلى وتغلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فقط ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدياء إيمنا وموائغة فبالجهالة قد خابت مساعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من ماقينا ما والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا الجهل غيدننا واللخو مرتعنا والوهن سال دماء من أقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا ذا يفرج غمّا في جوانحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والخنا أبدا فقد صنعنا مآسينا بأيدينا من يفرج غمّا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عن والخنا أبدا فقد صنعنا مآسين بأيدينا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضهم من, من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الوردافين والرياحينا وينشر الهدياء إيمنا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همه مشبوفة لسبيل الله ماضونا الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وعمل أقلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا أدعو يا أمتي أدعو يا أمتي أدعو يا أمتي أدعو يا أمتي يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير القوي الناس يصغونا رباه هيئ لنا من أمرنا رشدا فأنت من بالتقى والدين يهدينا ادعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير القوي o nas, من nas,